فنعيش مع قصة أخرى من القصص النبوية العظيمة التي أخبرنا عنها صلى الله عليه وسلم في خبر من كان قبلنا إنها قصة ذلك الرجل العابد وما حصل له من الأحداث العجيبة وما فيها من العذر والعظات الكبيرة فقد روى أبو هرير رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج وكان رجلا عابدا فاتخذ صومعة وهي البناء المرتفع المحدد أعلاه فاتخذ صومعة فكان فيها يعني يتفرغ العبادة فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني وفي رواية فوصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه كان يصلي فقال في نفسه يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته يعني أكملها فانصرفت ذهبت أمه فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت هذه الأمر لما غضبت ثلاثة أيام لا يجيبها ولدها فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات يعني الزانيات قال صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه أن يفتن لفتن لكنها ما دعت عليه أن يزني أو يستجيب للزانيات لكن أن يرى المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها وكانت راعية ترعى غنما لأهلها ثم تأوي إلى ظل صومعته فقالت إن شئتم لأفتننه لكم انظروا أيها الأخوات كيف يستجيب الله دعاء الأم بأسباب يجريها سبحانه لتحدث الاستجابة لما دعت به الأم فقالوا أي بني إسرائيل لهذه المرأة قد شئنا وهم قوم معروف الفسق والفجور فيهم ويتمنون فتنة العباد قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت هذه الزانية فلما ولدت أتي الملك بتلك المرأة فقال ممن الولد تبع من قالت هو من جريج قال أصاحب الصومعة قالت نعم وكان من زن منهم قتل عند بني إسرائيل كان من زن منهم يقتل فقال الملك اهدموا صومعته واتوني به وربما ظنه يحتال بالعبادة ويتظاهر بها وهو يفعل فوحش فجاءوا بالفؤوس فقالوا اي جريج اي مراء الدواهي تحت السواهي انزل فابى واقبل على صلاته يصلي فاخذوا في هدم صومعته فلما رأى ذلك نزله فجعلوا يضربونه وسبوه وجعلوا في عنقه وعنقها حبلا وجعلوا يطوفون بهما في الناس فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس تبسم لأنه عرف أن دعوة أمه قد أجيبه فوصلوا إلى الملك نعود للحديث فقال الملك ما تزعم هذه قال جريج ما تزعم قال تزعم أن ولدها منك فقال جريج للمرأة أنت تزعمين قالت نعم قال أين هذا الصغير قال هو ذا في حجرها فقال دعوني حتى أصلي فتوضأ فصلى فسأل الله أن يفرج عنه فلما انصرف يعني من الصلاة تبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك وهذا الطفل رضيع لا يتكلم فقال فلان الراعي أنطق الله الغلام أنطق الله الرضيع قال فأقبلوا على جريج قبلونه ويتمسحون به وقال الملك أنجعل صومعتك من ذهب قال لا قال من فضة قال لا قال فما نجعلها قال ردوها كما كانت قال فما الذي تبسمت قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبره الخبر هذه القصة في البخاري ومسلم وعند أصحاب السنن والمسانيد وقال جمعت في هذا السياق من الكتب المختلفة بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل من عباد بني إسرائيل الذين انقطعوا عن الناس وانعزلوا للعبادة وهذه الرهبنة التي نهين عنها في شرعنا الحنيف فلا يشرع الآن الانقطاع التام للعبادة أما المؤقت كالاعتكاف فهو مشروع كان لهذا العابد أم صالحة تاتي في بعض الأيام لزيارة ولدها تشتاق إليه تريد حاجة فكل يوم تأتيه يمضي في صلاته ويترك أمه فمثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الأم في مناداتها ابنها وضع الكف فوق الحاجب حاكي أنهيئته ويترفع ورأسه حين مناداته وهذا ما يحدث عند النظر إلى المكان المرتفع فمن ينظر للأعلى يريد تكطيق النظر ليرى المنادي حين يطل عليه لكن ما هو الواجب على جريج في ذلك الحال أن ينصرف من صلاته ويجيب نداء أمه أو يستمر في صلاته الجواب إجابة الأم أولى من صلاة النافلة وكان يمكنه أن يخفف صلاته على الأقل ويبادر بإجابة أمه لكنه الانشغال بالعبادة وتلذبه بالصلاة أكمل وربما ظن أن هذه لله تقدم على إجابة الأم مع أن إجابة الأم لله أيضا لو كانت صلاة فريضة لما جاز قطعها ولو نادت الأم لكن النافلة يجيب الأم إذا نادته أثناء النافلة خصوصا إذا كان يعلم أنها تغضب إذا لم يجبها لقد عاودت أمه الكرة في اليوم الثاني في اليوم الثالث ولا ما غضبت مباشرة ما غضبت إلا بعد ثلاثة أيام ولدها لا يجيبها ولذلك دعت عليه أن لا يميته الله حتى يريه وجوه الممسك وتحدث بنو إسرائيل عن صلاح جريج وكان فيهم فسق وفجور ومثل هؤلاء يريدون أن ينتكس الطائع وأن يزل العابد وأن يعصي صاحب الدين فالساقطون في أوحال الرذيلة لا يريدون أن ينفرد عنهم أحد بالطاعة ولا يريدون أن ينضي أهل الدين في تدينهم ولا يكتفون بمعصيتهم حتى يورطوا غيرهم وهذه المومس التي تعرضت له بناء على طلبهم لم يكن جريج ليلتفت إليها ووظاحب الدين والعبادة والصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذلك ما التفت جريج للزانيها بأبدا كأنها لم تكن وكأنه لم يرها ولم يشاهدها فرجعت خائبة حاسرة لم تفز ببغيتها لكن هذه مرتكبة الفاحشة يشق عليها أن ترد وبعض النساء كيدهن عظيم فلو كانت مرتكبة فواحش فلابد أن تحاول تستمر بالإغواء حتى تصل إلى بغيتها وإذا ما وصلت تنتقل وهذا الذي فعلته رأت راعيا يأوي لصومع الجريج فأمكنته من نفسها وحملت من ليلتها ولما وضعت الولد اتهمت به جريجا هذا فعل شنيع وهذه تهمة بهتان بهتان وآل القرية جاءوا بناء على ادعاء المرأة وبعض الناس يصدقون ادعاء اي امرأة وعلى ان هي الطرف المستضعف وقد تكون صاحبة كي وليس كل النساء مستضعفات و معتدى عليهن بل قد تكون هذه المرأة معتدية بل هي كذلك وقد جاء أهل القرية ينصرونها الآن وهم يغلون وهذا المتظاهر بالعبادة هذا المنافق هذا المرأي يتظاهر أمامنا بالصلاة وهو من تحت لتحت يعمل الفواحش ويرتكب ولذلك بالمساحي بالفؤوس يريدون تكسيرها ولما أنزلوه ضربوه أهانوه شتموه جريج كيف استقبل الأمر الجمعة الثائرة هذه طلب أن يعطوه فرصة ريث ما يتوضأ ويصلي لأن الصلاة مفزع عند الشدائد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولما صلى فرج الله عنه بصلاته هذا يدل على أهمية الصلاة وفضل الصلاة وأثر الصلاة في تفرج الكربات لما أتم صلاته جاء الغلام الذي لم تنضي على ولادة ساعات أو أيام ومسح جريج على رأسه وفي رواية طعنه في بطن بأصبعه هذا للتنبيه للتنبيه والناس ينظرون صامتين وجريج يقول من أبوك وتأتي الآية العظيمة من آيات الله الدال على قدرك وينطق الغلام الرضيع الذي لا ينطق مثله بكلام مسموع واضح مفهوم ويقول أبي فلان للراعي وهنا أدرك الناس عظم الجريمة التي ارتكبوا في حق الرجل الصالح وعلموا أن جريجا لم يكن من الصنف الذي ظنوا أنه ليس بمراء ولا خداع وأنه صادق في تعبده وصلاحه وأن هذا البغي هي الكاذبة فيما رمته به وأنهم تسرعوا في تصديق التهمة وحاولوا التكفير عن سيئتهم وأرادوا أن يعيدوا بناء صومعته ذهب ذهب وفضة لكنه المتواضع المتخشع لم يكن ليرضى بهذا ولا تهمه الدنيا عدوى من طين كما كانت ورجع جريج إلى تلك الصومعة يعبد الله القصة فيها كما عرفنا إجابة الأم على صلاة التطوع لأن الاستمرار في التطوع نافلة وإجابة الأم واجب فيقدم الواجب وإذا دعت الأم ولدها وهو يصلي وكانت دعوتها إياه لضرورة وجب عليه أن يقطع صلاته وإن مضى فيها فهو آثم فالابن يستجيب للداء أمه ولو كان في الصلاته فكيف إذا كان في لهو ولعب هم الآن جالسين عند المباريات لا يستجيبون للداء الأمهات هم الآن عند البليستيشن لا يسمعون ولا يطيعون ولا يتبون ولا يذكرون هم الآن مدمنون على النت لو دعاه أبوه أو أمه عشرين مرة لم يكن ليجيب وربما قال سآتي ولا يأتي وهذا أحد المذمنين واردته مسنة مريضة دن أجلها فدعته بصوت مخنوق فقال سآتي واستمر في لهوه وهي تدعوه وهو يقول سآتي فمر زمن وصمت طويل فتذكرها فجأة فذهب إليها في حجرتها فوجدها لا حرك بها فنقلها إلى المستشفى فتبين موتها حق الوالدين عظيم وعقوق الوالدين كبيرة اثنان يعجلهم الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله قرن الإحسان للوالدين بعبادته وحده لا شريك له وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بل قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة رواه مسلم يعني أنه عقهما عقوقا منعه من دخول الجنة ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيها العمل حبه إلى الله قال الصلاة على وقته قيل فم أي قال بر الوالدين وقد منع الله سبحانه من إذائهما وكسر قلبيهما ولو بكلمة ولا تقل لهما أفن ولا تنهرهما نهي عن القول السيء والفعل السيء بعدما أمر بالقول قول الحسن الفعل الحسن وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الدولي من الرحمة مع الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرة بر الوالدين سبب لتكفير الذنوب جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا قال هل لك من خالة؟ قال نعم قال فبرها لأمك حق لو علمت كذير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بفقرك تشتكي لها من جواها أنة وزفير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير وكم مرة جاعت وأعطت كقوتها حلوا وإشفاقا وأنت صغير فآه لذي عقل ويتبع الهوى وآهن لأعمى القلب وهو بصير دعاء الوالدة مستجاب الأم عليها ان ترفق بولدها عند الدعاء وكون دعاء مستجاب لا يعني أن تدعو عليه بالشر ولذلك عليها أن تتحرز قال عليه الصلاة والسلام لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على خدمكم ولا تدعو على أموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم طوهو داود كذلك في القصة أن صاحب الصدق مع الله لا تضر الفتن وأن المقبل على الله بالعبادة يحميه الله من الشهوات المحرمة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مفسنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يعزنون القصة هذه فيها إثبات كرامات أولياء الله الكرامة أمر خالق للعادة يجريه الله على يد عبد صالح لحاجة دينية أو دنيوية فيه بشارة له وتثبيت وفيه كذلك ترغيب لغيره أن يسلك مسلكه وإثبات كرامات أولياء الله عند علماء سلف الأمة قاطبة دلت عليه الآيات والأحاديث قال شيخ الإسلام ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجل الله على إيدين من خوارق العادة والكرام غير مستحيل عقلا فالله سبحانه قادر على أن يحدث ما يشاء متى شاء وعلى أن يخرق القوانين الطبيعية التي خلقها سبحانه لكن بعض الناس يدعي كرامة وهو كذاب ويستغل شيئا حصل للإضلال الناس ولذلك تجد صاحب الكرامة لا يخبر بها ولا يتباهى بها لا يخبر بها على سبيل التعالي والتفاخر أبدا بل يخفيها ولكن الله عز وجل يظهرها كأن تكون بمرأة من الناس مثلا فينقلونها والقصة فيها أن المفزع في الأمور المهمة إلى الله وأن الإنسان فعلا إذا همه أمر يلجأ إلى ربه يقف بين يديه ويطلب إذا نزل هم أو غم فعليك بالصرح القصة فيها درس مهم جدا وهو خطورة وخبث المفسدين في الأرض وتآمرهم على أولياء الله الصالحين ولذلك دائما يريدون تشويه صورة المتدينين وإذا تابت ممثلة أو مغنية وتحجبت قاموا عليها بأنواع التشويه لكي يردوها إلى ما كانت عليه يلطخون سمعة أهل العلم والدين والدعوة وينشرون الاخبار المكذوبة التي تشوي صورة أهل الدين عند الناس بل يتآمرون لتلطيخ سمعة المتدينين والحيلول دون تأثيرهم على الناس لأنهم يريدون إثقاط صاحب الدين يلمزون المطوعين من المؤمنين إذا مروا بالذين آمنوا يضحكون ويتغامزون الساقطون في أوحان الرذيلة لا يريدون الطهر والعفاف لا يطيقون لا يطيقون أهل الدين أخرجوا آل لوط من قريتكم لماذا؟ إنه مناسون يتطهرون هذه جريمة لماذا ينفوا من البلد؟ لماذا يطردوا من البلد؟ لأنه مناسون يتطهرون يرفضون الوقت هذا ذنبه ولذلك أهل الشر لا يطيب لهم عيش حتى يشاركهم الآخرون في شرهم ولا يبدون أحد أحسن من أحد ويستنكفون أن يكون في عباد الله من يستعي على الشهوات ولذلك قالوا في المثل وذة الزانية لو زن النساء كلهن فالقصة فيها أن مجرد النظر إلى وجوه الفاجرات والعاهرات يؤذي قلوب الأولياء الصالحين وهذا بلاء عقوبة ولذلك أقصى ما دعت به المرأة على ولدها أن يرى وجوه هؤلاء فأهل الدين الخلص لا يطيقون النظر إلى وجوه الممساة ويعتبرونه عذابا أليما وما عندهم مجال للتلذج بهذا ولا لاستمتاع به بل يقولون أعود بالله ويرون إذا نظروا السواد وغضروا قترة على وجوه الممساة والآن البرامج القنوات الفيديو كليب عروض الأزياء مسابقات ملكات الجمال الصور الأغلفة والمجلات مواقع الإنترنت مميسات،, مميسات ويريدون أن يصبحون ويمسون بوجوه هؤلاء ولذاك لابد من غض البصر وأن نستعيذ بالله من رؤية وجوه المميسات وفي القصة بيان أهمية التبين والتثبت في نقل الأخبار يا أي الذين عاملوا جاءكم فاسقوا بنبي فتبينوا هذه فاسقة جاءتهم بخبر أن الولد من جريج وهي كذابة فماذا حدث؟ أصابوا قوما بجهالة وكسروا صومع الجريج وضربوه وسبوه وشتموه وبريق. ثم ندموا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا تطبيق للآية حصل في الزمن المتقدم ثم بعد ذلك ندموا وأرادوا أن يبنوها من ذهب وأقبلوا يتمسحون به ويتبركون والجهل إذا رأوا كرامة قاموا بمؤشر يتمسحون ويتبركون ولذاك لا يجوز الغلوب أصحاب الكرامات والتبرك بهم وبعض الناس يعتبرون أن من مسح على الإمام أو الخطيب أو الشخص الصالح أو الولي دخل بها الجنة وحطت عنه الذنوب ويجب على الصالحين أن يقرروا هذا عند الناس وأن ينهوهم عن التبرك والتمسح بهم حماية للجناب التوحيد وأن البركة من الله ليست من الآدبي فالله هو الذي ينزل البركة ويجعلها في من يشاء سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعا وأن يرزقنا بر أبائنا وأمهاتنا وأن يجعلنا من أهل الصلاة وأن يباعد بيننا وبين الفحشاء وصل الله على نبينا